وأمينه على وحيي أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهد الله تعالى به من الضلالة وبص به من الجهالة وكثر به بعد القللة وأغن به بعد العلى وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كانها لا يزغ عنها إلاها هالك فصلوة الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين واصحاب ال الغر المامين. ما اتصلت عينٌ بنظر ووعَت أذنٌ بخبر وسلَّم تسليمًا كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون بعث الله تعالى جميع رسله. ليثبِتوا الخير في الناس وينشر التوحيد ولأجل أن يحارب الشرك والوثنية ولقد جعل الله تعالى جميع هؤلاء الرسل على دين واحد وما أرسلنا من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فجعل جميع الرسل يدعون أقوامهم إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك وبيَّن الله تعالى في كتابه أن الغلبة دائما تكون لهؤلاء المرسلين كما قال الله جل في علاه وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وقال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنُجِّي من نشاء وقال الله جل في علاه وهو يتكلم عن نصرته للمؤمنين ومدافعته عنهم قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور فجعل الله تعالى هذه هذا المبدأ سائرا في الحياة كلها عند جميع الرسل سواءً ممن كانوا من الرسل الذين بعثوا إلى بني إسرائيل أو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد كان نبيُّنا صلواتُ ربي وسلامُه عليه يُطعِّم أصحابَهُ دائما بهذا المبْدَى حتى وهم في أحلَك المواقف وفي أشدِّ الظروف كان عليه الصلاةُ والسلام يعلمهم دائما ويذكرهم أن النصرَ للإسلام ألم ترَ إليه صلى الله عليه وسلمَ وقد جلَسَ يوماً واتَّكَأ على بُرجةٍ له في ظل الكعبة والصحابةُ يُعذَّبون في ذلك الحين بلالٌ يُعذَّب، وخبَّابٌ يُعذَّب، وغيرهم كان يُعذَّب فينطلِقُ خبَّابُ يوماً متفلِّتًا من العذاب ثم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة ربما لم يتجاوز عشرة أشخاص او خمسة عشر شخصا من المسلمين فيجيء خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من من اتكائه ثم يقول له يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع الميشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم او عصب ما يصده ذلك عن دينه يا خباب والله لا من الله هذا الأمر يتم هذا الأمر وإن عذبت يتم هذا الأمر وإن قيل علي مجنون وساحر وكاهن وكذاب يتم هذا الأمر وإن آذون الكفار في كل موطن يتم هذا الأمر وإن سجدت عند وألقوا على رأسي سل الجزور ولم يبعده عني إلا ابنتي فاطمة الصغيرة يتم هذا الأمر وبلال يعذب وسمية تعذب وعمار يعذب كلهم يعذبون فكان عليه الصلاة والسلام جازما. أن الله تعالى سيتم الأمر قال وليتمن الله لا الله هذا الأمر يعني ينشر الإسلام حتى يسير الراكم من صنعاه إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ثم قال ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون وكان صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف يبين لأصحابه أن الإسلام هو قدر الله تعالى في العالم في الكرة الأرية كلها وأنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ألم تر إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في المدينة فإذا به يصله خبر أن المشركين قد جمعوا له أكثر من عشرة آلاف مقاتل لاجل أن يقاتلوه في المدينة ويضربوه بيدٍ واحدة فإذا به صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه فيجمعون على أن يحفروا خندقا فيبدأ الصحابة يحفرون الخندق هي طريقةٌ بدائية لكن لم يكن عندهم اختيارٌ آخر عشرة آلاف قد دُججوا بالسلاح والعتاد وهو عليه الصلاة والسلام في عدد قليلٍ وعدَّةٍ ضعيفةٍ مما كان بين أيديهم في المدينة فيبدأ الصحابة يحفرون فتعرض لهم كُديةٌ شديدة صخرة صلبة صمَّاء فيقول الصحابة يا رسول الله قد عرضت لنا كُديةٌ شديدة لم تذهب فيها معاولنا فيقول إني نازل كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري وهو من حديث جابر أيضا فينزل عليه الصلاة والسلام ويأخذ الفأسة يقول جابر فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وارتفع الرداء عنه رأيت بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع فمع هذا الجوع ومع هذا النصب وهذا التعب وهذا الفزع وهذه القله إلا أنه لما ضرب الصخرة والتمع الشرار قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر لم يقل أوتيت مفاتيح مكة ولا نصرت على قريش ولا أوتيت مفاتيح خيبر ولا أوتيت مفاتيح البحرين وهي الإحساء وكانت قريبة ولا اليمامة يعني نجد وإنما قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام والشام في ذاك الحين له قوة لا تكاد أن تقدر الشام في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إليهم ثلاثة آلاف ليقاتلوهم في معركة مؤته جمع هرقل مئتي ألف مقاتل لقتال المسلمين هذا فضلا عما بقي عنده من الجنود الشام بهذه العظمة وهذه القوة وهذا العتاد العظيم والعدد الكبير يقول عليه الصلاة والسلام وهو في قلة من أصحابه لكن بيقين تام وأن هذا الدين منصور يقول صلوات ربي وسلامه عليه أوتيت مفاتيح الشام ثم يضرب الضربة الأخرى ويقول أوتيت مفاتيح فارس فأما المنافقون فيرتفت بعضهم إلى بعض كما يقع اليوم عند بعض من في قلوبهم ضعف في إيمانهم أو ربما هم منافق هذا الزمان من كتبة بعض الصحف وغيرهم ممن يشككون في نصرة الإسلام وإذا سُقت لهم الأحاديثة والآيات الدالة على انتصار الإسلام جعل يقيس الأمر بقوته الشخصية وبعتاد المسلمين يقول ما عندنا قنابل ذرية ولا نووية وما عندنا مفاعلات طائراتنا نستوردها منهم ودباباتنا وأسلحتنا كيف ننتصر هذا المبدأ وهذا المقياس هو الذي قاس به المنافقون الأول عبد الله ابن أبي بن سلول وشيعته جعل المنافقون يقولوا بعضهم لبعض. عجبًا أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته وهذا يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا ويضرب الضربه الثالثة ثم يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكاني هذا وتمضي السنين عليه صلى الله عليه وسلم ولم يرى فتح الشام ولم يرى فتح فارس ولم يرى فتح اليمن ولا فتح مصر لكنه صلوات ربي وسلامه عليه أفضى بروحه إلى باريها ومات صلوات ربي وسلامه عليه وهو موقنٌ يقيناً تامًا أن ملك أمته سيبلغ هذه الديار التي أوحى الله تعالى إليه أن الله تعالى سيدخلها في ملك الإسلام بل إنه صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه وهم موقنون أن الإسلام منتصر فإنه فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسأله سائل قال يا رسول الله اسمع إلى أسئلة الصحابة التي تدل على يقينهم أن الإسلام هو الدين الحق وأنه الظاهر والمنتصر قال يا رسول الله أيُ المدينتين تُفتَحُ أولًا قُسطنطينيَّة أم روميَّة؟ قُسطنطينيَّة يعني إسطنبول اليوم، أو روما وإحداهما كانت كلاهما للنصارى، وإحداهما كانت لطائفةٍ من النصارى، والثانِه لطائفةٍ أخرى فكان فيها أصرُ النصرانية، ومنها تنطلق، وفيها قوتُها فيقول عليه الصلاة والسلام، متقبِّلاً هذا السؤال بكل يقين، لم يقُل له أنت لماذا تسأل هذا السؤال هل يعقل أن نفتح احدى المدينتين ونحن لا نأمن أن نمشي خطوات عن المدينة إلا وجاءنا قطاع طريق أو نهبر من قريش أو من غيرها كلا ما قال هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام لما سأله أي المدينتين تفتح اولا قسطنطينية أم رومية فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا مدينة هرقل تفتح اولا يعني القسطنطينية فإذا بالقسطنطينية تفتح بعده صلى الله عليه وسلم بمئات السنين والله لا يفتحن المسلمين لا يفتحن المسلمون رومية بخبره صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض فرائيت مشارقها ومغاربها زوالي الارض فرائيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي لم يقل وان ديني ان ديني أو إن دين امتي حتى يقول البعض والله يبلغهم عبر الأشرطة عبر الاقراص المدبلجه عبره الفضائيات لا يقول وان ملك امتي سيبلغ ما ذوي لي منها وقال صلوات ربي وسلامه عليه بشر هذه الامه بشر هذه الامه بالسناء والرفعه والتمكين وقال صلوات ربي وسلامه عليه ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يُبقي أنَّ الله بيتَ مدَنٍ ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعِزِّ عزيزٍ أو بذُلِّ دليل عِزَّاً يُعِزُّ الله به الإسلامَ وذُلَّا يُذِلُّ الله به الشرك أيها المسلمون كم نحن بحاجةٍ إلى أن نُثِيرَ هذه المسائلَ اليوم في واقعنا ونحن نلتفِتُ يميناً ويسارًا فنرى الحروب على المسلمين ونرى النزاعات بين المسلمين ونرى الكُفار يسيطرون على العالم وكأنما أحده هو أب للدول الإسلامية وإذا وقع أي كربة أو أي مظاهرة أو أي مشكلة في دولة من دول الإسلام لم يلتفت المسلمون إلى أحد من من قادة المسلمين لينظر إليهم أو ليحل مشكلتهم أو ليتكلم بما يستطيع أن يساعدهم كلا وإنما مع الأسف تبدأ الأنظار تتجه إلى اوباما وإلى ساركوزي وإلى غيرهم من الأسماء العجمية الكافرة قد يقع أحياناً في, أسفي في قلوبنا إذا رأينا هذا الواقع يقع في قلوبنا أن الكفر قد ظاهر على الإسلام وأن الإسلام اندحر وأننا في آخر الزمان الذي لا يكاد الناس يعرفون فيه لا صلاة ولا صيام ولا صدق كلا فإن الله تعالى قد وعد المؤمنين بالنصر وقال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال جل في علاه يريدون ليُطفِئوا نورَ الله بأفواهِهم والله متم نورِه وقال سبحانه وتعالى يريدون ليُطفِئوا نورَ الله بأفواهِهم ويأبَى الله إلا أن يُتمَّ نورَه وفي الأحاديث الكثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداثٍ تقع في آخر الزمان من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم تَصطَلِحُونَ أنتُم والروم صُلحًا تامًا فَتُقَاتِلُونَ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ قال فَتَقْتُلُونَهُمْ قال فيرفع رجل من الروم الصليب ويقول غلب الصليب قال فيقوم إليه مسلم ومسلم ويأخذ الصليب ويكسره ويقول كذبت بل الله غلب قال فينطلِق عصابةٌ إلى هذا المسلم فيقتلونه فينطلِق عصابةٌ من المسلمين فيقتلونهم قال فيتواعدون للملحمة يتواعد الجيشان المسلم والنصراني الذان كان متفقين على قتال عدو ثالث يتواعدان للحرب بينهما قال عليه الصلاة والسلام فيجتمع الروم تحت ثمانين خاية وفي رواية راية تحت كل راية اثنى عشر الفا يعني تسعمائة وستون الفا قال فيقاتلهم المسلمون المسلمون فيقاتلهم المسلمون فيقتلونهم فدل ذلك على أن ما هم فيه اليوم من قوة أنه سيكون مآله إلى ضعف وما هم فيه من اجتماع سيكون مآله إلى شتات وما هم فيه من صداقة سوف يتحول إلى عداوة وما هم فيه من كثرة عدد سوف يكون إلى قلة وضعف وذل وأخبر صلى الله عليه وسلم بقتال المسلمين لليهود فقال عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله قال إلا الغرقت فإنه من شجر اليهود كما في الصحيحين وفي رواية في مسرد الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه يقول الراوي ولم أكن أدري أين الأردن يومئذ ما أدري أين الأردن يومئذ كانوا يسمونها الشام ما كانوا يقسمونها الأردن لبنان فلسطين سوريا إلى آخره يقول لم أكن أدري أصلاً أن في بلد اسمه الأردن والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك ويقول ستقاتلون اليهود على نهر بالأردن وقد ذهبت بنفسي ورأيت نهر الأردن وإذا وهو نهر كان جاريا يجري على شكلٍ طولي ما بين الشمال والجنوب وقد جفَّ قبل فترة حتى أصبح أرضًا جرداء بعدما كان ماءً كثيرا جاريًا وإذا هو فعلا من الجهة الشرقية أنتم شرقيُّه تقع الأردن وما بعدها من ديار المسلمين وإذا من غربه تقع فلسطين المحتل اليوم من إسرائيل يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وفي عصره لم يكن لليهود تمكين اصلا في الشام ولم يكن لهم اجتماع قائم وقيادة في الشام وكانت بيده رقل وكان يذل اليهود ويقتلهم لكنهم لا زالوا يجتمعون من سنين لتتحقق فيهم هذه النبوه من كلامه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ما ألفته ولا ألفه البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد إنما هو كلام الذي لا ينطق عن الهوى يقول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ما كان صلى الله عليه وسلم ليكذب وإنما أخبر بغيب أخبره الله تعالى به ونبأه به لذا يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن يسمر المرء قوةً في تمسكه بدينه وثباتًا عليه يقول الله سبحانه وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين توكل على الله إنك على الحق المبين توكل على الله ادعو إلى دينك وجاهد من أجله وابذل له مالك ونفسك وفارق أهلك وأتعب نفسك لأجله أنت لست على, على دين مخلخل على دين مشكوك فيه على دين ضعيف توكَّل على الله إنك على الحق المبين ولما ضاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إعراض قومه عنه وكأنه صلى الله عليه وسلم استعجل النصر قال الله سبحانه وتعالى له ولقد كذِّبت رسلٌ من قبلك لست أول من يكذَّب ولست أول من يسبَّ دينه ولست أول من يُستهزأ به لا قد كُذِّ هذه سُنَّة الحياة أن يقع الحرب ما بين الحك والباطل ولقد كُذِّبت رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوجوا حتى أتاهم نصرنا ثم قال الله ولا مبدل لكلمات الله ولا مُبدِّل لكلمات الله يعني لقضاء الله وحكمه وكتابه ولا مُبدِّل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المُرسلين ثم قال وإن كان كبر عليك إعراضهم إذا أنت ما تستطيع أن تصبر على تبليغ الرسالة وعلى تكذيب قومك وتتحمل ذلك وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض لتحصل على النصر أن تبتغي نفقًا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ثم قال ولو شاء الله لجماعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله فيبين الله تعالى في هذه الآيات أن الرسل قد كذبوا ثم صارت لهم الغلبة في النهاية كما قال هرقل لأبي سفيان لما أرسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه كتاباً إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام فلما وصل الكتاب إلى هرقل دعا هرقل بطارقة ثم قال التمس لي أي رجل من العرب في الشام نسأله عن هذا النبي فلما جي إليه بأبي سفيان قبل أن يدخل أبو سفيان في الإسلام رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت مشركاً محارباً للنبي عليه الصلاة والسلام فلما جي به بين يديه رقل سأله رقل عدة مسائل من ذلك أنه قال له ضعفاء الناس يتبعونهم أم أشرافهم قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم قال هرقل كذلك أتباع الرسل ثم قال له هرقل هل قاتلتموه قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه فقال أبو سفيان ندول يدال لنا عليه يعني نغلبه ويدال له علينا ويغلبنا وكان قد قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر فغلبهم ثم في معركة أحد فغلب الكفار يقول نغلبه ويغلبنا فقال هرقل وكذلك الرسل حتى تكون لهم الغلبة في النهاية والحديث رواه البخاري هذا كلام رجل نصراني وقد مات على نصرانية هرقا لكنه عالم بأحداث الرسل من قبل وعالم بأمر دينه فلما قال له إنه يدال علىنا عليه ويدال له علينا قال كذلك الرسل حتى تكون لهم الغلبة في النهاية فلا يكون أن يقين ذلك الكافر بنصرة الإسلام أعظم من يقين المسلمين اليوم نسال الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ثباتا على ديننا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت على دينك اللهم في طاعتك هذا الجلال والاكرام قولوا ما تسمعون واستغفروا الله جل العظيم لي ولك من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم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 العشرين سنة أو الثلاثين سنة الماضية هو أكثر بمراحل كثيرة مما كان عليه انتشار الإسلام فيما قبله من سنوات خلال المائة سنة أو أكثر من ذلك قليلا وإذا نظرت في انتشاره في أوروبا أو في استعمال المسلمين اليوم لوسائل الإسلام الحديثة في نشر الإسلام لتجدن من ذلك عجبا انظر إلى الشركات المتخصصة في معرفة عدد المشاهدين للقنوات الفضائية لتجد أنها تذكر في إحصائياتها أن عدد المشاهدين للقنوات الفضائية الإسلامية والمحافظة سواء كانت عربية أو غير عربية هم أكثر بكثير من كثير من القنوات المختصة بالغناء وغيرها وإن تقدمت ثلاث أو أربع أو عشر قنوات غنائية لكنني أتكلم عن أكثر من ستمائة قناة عربية تجد أن القنوات الإسلامية دائمة في الخمسين الأوائل او في السبعين الأوائل من بين هؤلاء الستمائة دليل أن الناس يريدون الإسلام ويتابعونه انظر إلى المواقع الإسلامية تدخل إلى بعض مواقع الغناء والطرب والفجور والفساد فتجد أن الداخلين عليها يوميا لا يتجاوزون احيانا عشرة أشخاص أو قريبا من هذا العدد بينما تأتي إلى المواقع الإسلامية فتجد أنها تصل إلى الالاف يوميا حتى إن بعض المواقع ربما تعدل 500 مليون وستمائة مليون في السنة الواحدة كل هذا يدلك على إقبال الناس فعلا على الإسلام بل حتى إقبال غير المسلمين على الإسلام تجد له عجب كنت أبحث في بعض الإحصائيات الحكومية الرسمية التي تتكلم عن انتشار الإسلام في أوروبا فرأيت من ذلك عجباً في ألمانيا في كل ساعتين يدخل الإسلام مسلم جديد ألماني هذا إحصائيات الحكومية وفي إيطاليا في كل سنة يستخرج مئة رُخصة لمُصَلَّة جديد مُصَلَّة إما أن يكون على شكل مسجد وهذا قليل وإما أن يكون شُقَّة يحولونها إلى مُصَلَّة أو مُستودع أو دكان المهم أنها تزيد المُصَلَّيات في كل سنة وفي بلجيكا تقول الإحصائيات الدولة الخاصة بالدولة إنه في عام ٢٠٢٥ سيكون الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا وأن اسم محمد صلى الله وسلم على نبينا أن اسم محمد هو الاسم الأول في تسجيل المواليد في بلجيكا قل مثل ذلك في الدنمارك خلال السنوات الماضية بعد الرسومات التي رسمها ذاك ال الأبضال للفاجر لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق ولم يضر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإحصائيات الرسمية الحكومية تقول انه في تلك السنة دخل خمسة آلاف دنماركي في الإسلام إذا قسمت خمسة على ثلاثمائة يوم لتنظر كم عددهم يوميا تجد أنه سبعة عشر شخصا تقريبا في كل يوم يدخلون في الإسلام يعني في كل ساعة هو تقريبا مسلم جديد بعدما رسمت تلك الرسومات وفي السنة التي تنيها خمسة آلاف وفي السنة الثالثة أيضا خمسة آلاف وأنا متأكد من هذه الإحصائيات وهي إحصائيات حكومية تجدونها في مواقعهم في شبكة الإنترنت وقل مثل ذلك في فرنسا في عدد ما يدخلون في الإسلام حتى إني قرأته عن قس ألماني كان يحاول أن يحارب انتشار الإسلام وان يحد من الحرية المعطاة للمسلمين فلم يستطع فصعد على إحدى الكنائس هناك وصب على نفسه البنزينة وأحرق نفسه احتجاجا على تمكين الدولة للمسلمين بأن لهم الحرية يدعون إلى الإسلام ويصلون في المساجد فالإسلام هو قدر الله تعالى في الأرض فتوكل على الله إنك على الحق المبين ونحمد الله أننا لم نولد نعلِّق صليبا ونقول الله ثالث ثلاثة ولم نولد ونحن نقول عزيرٌ ابن الله ولم نولد ونحن نسجد لصنمٍ أو نسجد لبقرةٍ أو نعبد وثنا نحمد الله تعالى على أن ولِدنا على الإسلام ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه نسأل الله تعالى أن يثبِّتنا على الدين حتى الممات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجمع المسلمين في كل الأرض على كلمه واحدة وعلى شهاده لا اله إلا الله يا رب العالمين اللهم احسن أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوالهم في افغانستان وفي فلسطين وفي العراق والصومال وفي السودان يا ذا الجلال الله اللهم أصلح أحوالهم في تونس وفي مصر اللهم أجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعةً لك اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر أولاة أمور المسلمين